فهل يمكنك علقة فخلقنا العلقة تتعلم فخلقنا تتعلم عظاما تتعلم العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم تكون بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طوائق وما كننا عن الخلق غافلين وان من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب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 نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون